بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك آ ي ا ت الكتاب المبين نتلو عليك بالنبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون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 ونريد أ ن نمن ع ل الذين استضعفوا في ا ل أ ر ض ونجعلهم أ ئ م ة ونجعلهم الوارثين وَأَكِنَ ل ه موسوعه فِي الْأَرْضِ ا م ل ن ه م ا مَا ك ب و ا ي ح ذ ل ع ل و و أ ح ي م ا إ ل ى أُمِّ م و س ى أَنْ أ ل ا م ي ه عليه فألقيه ل في ا م و ل ا ت خ ا ف ي و ل ا ت ح ز ن ي إ ن ا ردوه إ ل ي ك و ج ع ل و م ن الاسلاميه فالتقطه آ ل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إ ن فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين وقالت امراه فرعون قره عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا أ و نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح أمم فؤاد موسى ف ر غ ا ان كادت لتبدي به لولا الربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه لأخته فبصرت عن جنب وحرمنا ه م لا يشعرون و عليه المراضع من قبل فقالت هل أ د ل ك م على أ ه ل بيت يكفلونه لكم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 وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلا ن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 ق ا ل له م و س ى إ ن ك لغوي م ب ي ر ف ل م ا ل له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد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 وما تريد ان تكون من المصلحين وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج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 ولما ورد ماء مدين وجد عليه أ م ة من الناس يسكون ووجد من دونهما م ر أ ت ي ن تذودان قال ما خطبكما قال تالا نسقي حتى ح ت يصدر الرعاء و أ ب و ن ا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت إ ل ي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك أ ج ر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه ل ا قال ص ص ق لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين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 قال ل أ ه ل ه م كثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر لعلي آتيكم لفضيله ا ل د ك ت و ة م ن ا ل ن ا ر ل ع ل ك ن ا ب ل و ن فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره أ ن ي انا موسى أ ن الله رب العالمين وأن ألق عصاك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 اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إ ل ي ك جناحك من الرهب فذلك برهان من ربك إ ل ى فرعون وملئه كانوا قوما فاسقين. قال و م فاسقين ق رب إ ن ي قتلت منهم نفسا ف أ خ ا ف أ ن يقتلوا ر و هو ن منهم أفصح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 بآياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آ ب ا ن ا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 لكم من إله من غيري ف أ و ق لي د ن على ل ا ط ي فأوقذ يا ي ا م ا ن على الطين فاجعل لي, لي صرحا لعلي أ ط ر ع إ ل ى إ ل ه موسى واني موسوعه النابلسي ل ل ح ق و ظ ن ن و ا أ ه م إ ل ي ن ا ل ا يرجعون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 وما كنت ثاويا في أ ه ل مدينه ت ت ل و عليهم آ ي ا ت ن ا ولكنا كنا مرسلين وما كنت بجانب إ ذ نادينا ولكن رحمه من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون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 ن ت ب ع آ ي ا ت ك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثلما م ا ا و ت ي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إ ن ا بكل كافرون فأفر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 لكن اكثرهم لا يعلمون وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إ ل ا قليلا وكنا الوارفين. وما ََ نَحْنُ الْوَارِثِينَ َ ك ُ ن ّ ا و َ كان ََ ربك ََُّ مهلك َُِْ القرى َُْ حتى َ يبعث َََ في ِ أ ُ م ِّ ه ا رسولا َُ يتلو َُ عليهم ََِْْ آ ي َ ا ت ِ ن َ ا وما ََ كنا نحن الوارثين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 وما عند الله خير وابقى أ َ ف َ ل َ ا تعقلون ََُِْ أ َ ف َ م َ ن وعدناه َََُْ وعدا ًَْ حسنا ًََ فهو ََُ لاقيه َِِ كمن ََْ متعناه ََُْ متاع ََ ا ل ْ ح َ ي َ ا ة ِ الدنيا َُّْ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 قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أ غ و اغويناهم أ كما غوينا تبرانا إ ل ي ك ما كانوا إ ي ا نايع وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون ويوم ينادي هم ف ي ق و ل ماذا أ ج ب ت م ا ل مرسلين فعميت علي ه م ا ل أ م باو يوم اذن فهم لا ي ت س ا ل و ن ف أ م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 فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق لله و ظ ل عنهم ما كانوا يفترون ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم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 الله لا يحب المفسدين قال انما اوتيته على علم عندي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 وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب إ ل ا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدن